Yawma tarawun haa tazhelu kul murdu'at inna maa ardu'at Wata da'u kul dhat humlin hamlaha Wata da'u kul dhat hamalah Wata da'u kul dhat hamalah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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب فإننا خلقناكم من تراب ثم من مطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم يود إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وآبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمأن به فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة يوم على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 Wakzalik Anzalna Hu Ayyat Baynatu Wa Anallah Yehdi Ma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 وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَب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 العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ بوأنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بشيء بي وطهر بيتي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ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 وأحِلَّت لكم الأعْنَامُ إلَّا ما يُتَلَعَ عليكم فجتنبوا الرِّجسَ مِنَ الأوثانِ وَجتنبوا قول الزُّور حُنَفَاءَ لِلَّهِ غير مُشْرِكِينَ بِه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق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 العتيق ولكل أمة جعلنا من سك ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق.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 ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوهُ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا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 وللله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ تُمْ مَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا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 لنا من قبلك من الرسل ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أمة لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه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 ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Halik, biarlah Allah adalah yang benar, dan tiada yang menyatakan kebenaran kecuali Dia. Allah adalah Yang Maha Esa, Yang Maha Tinggi. Bukankah engkau melihat Allah تَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير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 Faaqimu salat wa atu al zakat wa attasmu billaahi huwa maulakum fa